ولنهبط منها جميعا فان ما يئسنكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أَمَن عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُ بِعَهْدِي وَأُوفُ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي خَافُون وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ به ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبتموا الحق وأنتم تعلمون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 وَاسْتَعينوا بِالصَّدَرِ وَ الصَّلَ وَإِنهَا لَكَبرَةٌ إِلَّا عَلَ الْخَاشِرِ أََّ بِينَ يَبُُّ نَأَنَّهُم مُ لَا قُرَبِّهِم وَأَنَّهُم إليه راجعون يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ سيء ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعته ولا يؤخذ منها عدله ولا هم ينصرون